وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلمَ نبأت به فلمَ نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلمَ نبأنا به قالت من أبأك هذا 119. قال نبأني العليم الخبير 110. إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكم 111. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه 112. وجبريل المؤمنين والملائم بعد ذلك الظهير، عسى ربّه إيو طلقكن أي يبدله أزواج خيرا منكن، أي يبدله أزواج خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات ثائبات عابدات عابدات سائحات طيبات وابكار يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة الىهم شداد لا يعصون الله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 سُبْحَانَ الَّذِي رَضِيكُمْ عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نورهم يسعى بين أيديهم ولإيمانهم يقولون ربنا أتمن لنا يقولون ربنا أتمن لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها 126. ونبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير 127. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. فخانداهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت اذْقِنَا رَبِّ بِنِلَيْنْ دَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ روحنا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين